إفت منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطيرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسؤولا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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّهَ وَالْيَوْمَ لَآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وَإِن كُنتُمَّ تُرِدَنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ لَآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَانَ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 أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي أحد من النساء لستنك احد من النساء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 فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاجِ أدعيائهم إِذَا قضوا منهن وطرا وكان أَمْرُ الله مفعولا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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يانسون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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمثوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي Lelna, leke, ezwa, gekelletij, tijt en juur, hunna, wamam, mela, ketje minu, kamim, alayka wa banat ammika wa banat ammatika wa banat khalik wa banat khalatika allati hajaruna wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin nabiiin radan nabii وأن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدن أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما أتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا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 ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذن به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 waar kan ik om? Antozeren Allah, en niet om te إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنا ихن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء يخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت يمنهن واتقوا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا خلة وأعد لهم عذابا مهينا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 ذلك أدن أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم نرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاولونك فيها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 وكان الله, وكان الله غفورا رحيما الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير